في الشريط اللي فوق هيقع في حتة تاني. في تي سي ثاني في تي سي تاني مفيش يبقى في الشريط اللي فوق هو قطع حين أوكي. تحت يا حسن هيقع فيه كويس خد بلد بقى هنا لما قطع قطع ازاي يا حسن من فوق اللي تحت ولا من تحت الفوق كويس يبقى تعمليين قرأس السن برافو عليك مودي من تحت الفوق برافو عليك تمام بص كده يا حسام لو احنا حبنا نكتب السيكوارس هنا بعد ما تقطع تكتبه لنا ازاي بما انك طويلة عني كتير يعني فانت ممكن تكتبه لي هنا هقولك ازاي يعني امسك الشريط الاولاني ده هو تقطع يعني الحتة دي بقت في الجنب والحتة دي بقت فين؟ كويس جدا اكتب الحتة للجنب فوق ما فاصل وجنل كده عارفت انا عاوز عارف اقول ايه؟ ايوا برافو عليك اكتب بقى احنا مع حسام دلوقت؟ تمام لا يا سوانح حسام ماتش حسام ما تعملش حاجه غير ما اقول لك <تصفيق> انا عارفة انك فاهم اه بس استنى عشان انا افهمهم دلوقتي انت فاهم لكن هما مش فاهمين ركز معايا بقى دي كده سي جي سي ده الحته دي صح في الشريط اللي فوق تمام بقيه في الشريط الثاني يا طيب ممكن تسيب حته كده وبعدين تكتبه تي تي اي اي جي ايه برافو عليك حد معترض على العمل حسين ده لاتيك الكت صح تمام تعال بقى تحت نعمل نفس الحكاية يا حسين احنا قطعنا كده صح اتبقى ايه اتبقى ده كله في ناحية والتي في ناحية صح اعملي بقى كده اعمليش الحكتتين بتوع الشروط اللي تحت التي الوحدها برافو ايه سيبوه؟ تمام ايه المشكلة عنده حسان؟ مالكومش داعه بتحت بعض مش تحت بعض انا بقول دلوقتي بيقطع بيقطع كأنه مشارتين منفصلين الشريط اللي فوق ده اصبح السي جي سي في ناحية وبقية السيكونس كله في ناحية هاي الشريط اللي تحت تتيه في ناحية وبقية السيكونس كله في ناحية تمام الكب ده يا حسان حتة طويلة وحتة قصيرة حتة قصيرة وحتة طويلة اسمه ايه؟ شت. اسمه ايه؟ ايوه اسمه Sticky End اسمه ايه بقى? Sticky End Cut يبقى اسمه ايه بقى? Sticky End Cut يبقى انا عارف لستيكي End Cut ازاي على طول بعيني لو اتقسم الشريك بتاعي حتتين حتة منهم طويلة وحتة منهم قصيرة وحتة طويلة وحتة أصيّر أيّاً كان طول الطويل او أسر القصيّة خلاص؟ يبقى أنت اللي عملته دلوقت ده نوع من القط اسمه Sticky and cut يبقى حسام وصلنا للنهاية إلى حكم إيه هو بقى يا حسام؟ إن الرقم واحد Sticky and cut حدّ عنده تتلفت كده بقى معدي إصنك يا حسام؟ لقيت فكرهم هم بقى هم هم حسام دلوقت قال لنا هو هعمل ايه؟ واحد مسك انت عاوز تقطع فين؟ هو حسام دلوقتي بيشتغل كايه؟ كريستريكشن انزال مش كحساء داخل على مين؟ على الدقن ايه؟ الدقن ايه بتاعنا شكله عام ازاي؟ دبل ستراب قلنا له يا حسام لو سمحت اقطع لنا الدقن ايه ده؟ بس بشرط انك تقطع فين؟ اتسبيسيفيك سايت ايه السايت ان هو بقطع عنه؟ ما بين التى والسي عمل حسام بص في الشريط اللي فوق اللي هو همفترن إليه 5 داش 3 داش أوكي؟ 2000 C والT هنا لا هنا لا آه هي دي رح عمل يا حسام رح عمل قط خلاص؟ ووقف ووقف ليه؟ لأن ما فيش تحت C تي ما كان ماش خلاص مش مسموح لان هو ما على مين على القط ما بين السي والتي هي فاضل ماشي في سي تي تاني في سي تانيه, تانية. مفيش يبقى هيقف على الشريط ده عند قط واحد صح اوكي نزل تحت هو لسه بانه بيقطع فين ما بين السي والتي فضل ماشي اوكي صح خلاص وصل هنا هنا يروح عمل القط بص النتيج القط رصه فور آه. جزء ده very short جزء ده long long short يبقى نوع القط stick in easy okay yes فين سيتي كويس هي زميلتنا بتسال بقى بتقول يا جماعه طب انا عندي تي سي وعندي سي تي هنا صح ليه اقطع ما بين السي تي دي وقطعش ما بين السي وهل ممكن هل ممكن يقطع ليه ثواني هو دي سي صح السي في الدايركشن ايه 5 داش 3 داش يعني هو قطع عندي C عند السي عند ال داش والدي عند 3 داش يبقى تحت هيقطع فين ال T هنا كانت عند مين؟ 13 يعني دي كده 13 دي 5 داش يبقى المفروض تحت يطع ازاي؟ 5 داش 3 داش ولا 3 داش 5 داش السي 5 داش السي هنا كم؟ 3 داش ودي؟ 5 داش يبقى دي خلاف دي ولا لا؟ يبقى القطع يتم ازاي؟ العكس مدام دي قطعت 5 داش 3 داش يبقى دي تقطع ثلاثة داشة خمسة داشة عرفتي ليه؟ يبقى هو قطع لانهم ايه؟ ريفيارس فدايماً لما اجا قطع ما قطعش الاثنين في نفس الديريكشن اقطع فيه واحد في الديريكشن والتاني في عبس الديريكشن خلاص؟ واضحة طب ممكن مم؟ يعني ايه ضونا؟ ياس؟ لا انت بتقطاعي دون وورد يعني انت جاي من فوق لتحت لكن ما بتكمليش لتحت او بتكملي على حسب السيكوينز يس. ساهمين هم ساهمين هم واحدة هو واحدة هو. هنا يعني؟ لا في الحتة دي ولا في القطر؟ لا دي, دي دي انا ما قدرش اعملها دي دي, دي اسطلح عليها كده دي معناها انك تقطعي ما بين التي والسي وهتبقى طالع نازل ولا نازل طالع لا ده دي دي علامه هي ستاندرد انترناشونال مش بنغير علامه ساجنا لا لا انت ما هو لو حطها لك ده وورد والافورد معناه انه بيحدد لك ازاي لكن هو عاوزك انت تبقي فاهمه وتطبقي خلاص هي زميلتنا بس معترض على ايه بتقولي انت هنا بتقولي ما بين التي والسي وحطيتي السهم نازل طب معنى كده يبقى ما تعمليش حاجه غير ايه غير بس فلا هي دي ستاندرد شكل ستاندرد لعمليه الاوفر اوكي فانا ما اقدرش اقول زي في الامتحان لما يجي يقول لك ايه مثلا اكستراكشن اوف دي ان اي اوكيرز ان نقط ستبس في كام خطوه فانت ناس تقول ايه ثلاثه ناس تقول اربعه ناس مش مذاكره فيقوم هويتش نقط comma نقط comma نقط نقط عرفتهم ثلاثه ولا لا عرفت ولا انا سبت فراغات فخلاص يقول لك الاستاذ يحط امتحان بالشكل ده او سؤال بالشكل ده يبقى استاذ خرب ليه حط السؤال ده ليه فيقول لك دايما تقول ايه مثلا اكستراكشن اوف خلاص هوم شو نقط طويله براحتك بقى اكتبهم 3 اكتبهم 5 اكتبهم 7 ما فيش حد بقى يروح منقطهم بالعداد العدد بتاعهم فهي نفس الحكاية هو حاططها كده كابليه سقط بليس لكن مش خلاص هيبقى كويس ان, هي إن تحت بس, بس. تحت خلاص حتى لو هو بيقطع تحت وفوق اتفقنا طيب يعني الموضوع مش, مش بعمل مشكلة انا اشوف حاجات كلها سهلة انت بس تحضر تلاقي نفسك فاهم على طول اشكرك يا حسامة تفضل ناخد بنوتة بقى اوكي عشان احنا عمليه منافس طيب. رقم اتنين مين هتجاوب علي تفضل اسمك ميادة ميادة طبعا اللي اخي اتعرفنا عليها قبل كده ويظهر عاوزة تاخد دايما الكلابنج كتير كلابنج مش كلاء لا اه اوكي طيب مياده احنا عندنا ده ايه دبل ستراند دي كويس عاوزين نعمل له كات عند الاي ما بين الاي والتي ممكن حضرتك تتفضلي لا علي شطك بقى قولي لها تعملي ايه هنقطع كويس م -م. م -م. ايوه دي الاول نازل ولا طالع نازل برافو عليكي ايوه ايوه تمام ليه مش هيطلع ده لما تلاقي 2 لكن انت ما عندكيش 2 هنا انت ما عندكيش غير تي اي صح يعني خدوا بالكم يا جماعه ما كل واحده من دي بنتعلم منها حاجه اول حاجه اللي فوق دي احنا عملنا فيها ايه عملنا كان عندنا سي تي وعندنا تي سي فلما جينا نقطع قطعنا فين قطعنا واحده فوق في 5 داش 3 داش والثانيه 3 داش 5 داش بس في الاتجاه العكسي خلاص هنا انا ما عنديش غير تي فوق اهي في تي اي ثانيه طب اجي تحت ما فيش غيرها صح طب اقطع فين انا هل قدامك تشويس؟ ما قدامك تشويس يبقى تعمل ايه؟ تقطاعي بس تقطاعي فين؟ اقوى بالظبط طيب كده انت عملت ايه؟ مش ها؟ اكتبي يا مياد ممكن تكتب لنا المصيب؟ لا اتبقيش ده بالتاني بس ايه بس ايه اللي قلل نفعه؟ طب ودي زعلانة اللي مجي بس مش تكتبيهم والله العظماء ده ما قدر قول ينفعه لما ينفعش ده ده ما لما اجي قوله ها جي لا سيدينا حت ايوة بالزبط T T C هاي G A A هاي T T C براب رأيك ايه مياد نفع يعني يعني ايه يمشينا كل ما هو ما ييجي يقطع من فوق لتحت <تصفيق> معناه انه هو لو قطع من تحت الفوق هيعمل نفس الحكاية يعني كأنه مشي من فوق وكمل او كأنه جي من تحت وكمل صح عشان كده بيبقى بلط انت صح ولا لا انت ما تشغلش نفسك بشكل القط انت عمله بس اعمله كأنك واحد بيعمل ايه ماشي سيستماتيك هو احنا التفاقع حسام عمل, عمل لنا ايه؟ علمنا ايه حسام قال نمسك اول الشريق ندور على السيكولس اللي عاوزت قطاع عنه عملت ميادة كده قالت انتي عاوزت قطاع ما بين مين ومين؟ ما بين الـ T A تعالي نمسك الشريط الأولان اللي هو نفطرت خمسة داش تلاتة داش بصت لقيت ما عندهو ما عندهوش غير ايه؟ T ايه واحدة راح ام كت الكت في الشريط الفؤاني من فوق لبحت صح؟ تمام جات مست في الشريط التاني بصت عليه هتقطع فين؟ بين الإيه والتي عندها تي وإيه وإيه وتي عندك شانس؟ ما عندهاش هو مكان واحد راح تقطع في اللي تحت بتقطع إيه؟ داول مورد أبورد راح تقطع فوق إتلاقت إيه؟ ده هو نفس مكان القطع كأنها كانت نزرت من فوق لحد تحت او طلعت من تحت الحد فوق بدليل انها لقيت إن النص ده بتاع القطع مساوي للنص ده بتاع القطع فتحكم ماليادة بقى على نوع القط إيه؟ بلانت هو بلانت إنت قط تمام؟ أوكي؟ طيب يبقى ماليادة بعد إذنك هتكتب لنا نوع القط القلب الأحمر بقى ونسحلنا بقى السهم عشان مطلق بطيهمش أيوة شطورة اكتب لنا بقى تمام نعمل ايه الميادة؟ شوف انا ميادة مرسي راح ادم الشباب تفضل؟ اول مرة تحت راح تعرف برضو. ده احنا لسه عامين قدامك ترايل اهو تفضل؟ نتعرف بك الاول متح انا متحت يا دكتورة يعني ما عارش يقول متحت بس يعني اتعرف بك انا متحت يا دكتورة متحت يا دكتورة, دكتورة دي اسمه باباك ولا يهي مش فاهمان يعني انا متحت افهمها يعني انا متحت يا دكتورة ده انت و وجدتك انا و هو و يعني مين فيهم كده انا شوف و هتبقى اخر مرة و هتقلقش طيب نشوف بقى متحت هيعمل ايه بصبحته جاي اول مرة هنتعلم مني يلا يا متحت هتعلم صوتك و تقولينا هتعمل ايه احنا اولا انا عاوزنا نقضح يا متحت شو ايه اخر لا ده انا هعطيه لك عشان هي قطعه بالاسود فأنا عاوزاك تعمل حاجه مختلف مش شايف اصلا انت بتسمع اه المفروض هيك ركز مع مدحت بقى راح هاني مع البنات التانيين بقى مش تعرفهم انت راجل علامه هم لسه صغنططين بره بره اه يلا هنقطع فين يا مدحت في الاول فين يعني اسمه ايه المكان دي بين دي. الجي والإيه. والايه كويس يبقى ممدح هيقطع فين يا اولاد بين الجي والايه نمسك الشريط الفوقاني فينج في جي وايه غير مره واحده شدني فوق كويس أبورت. جدا هنقطع من فوق لفين جيلي. لتحت ممكن تعمل لنا سهم خدي فايساوي ممدح مسك القلم الاحمر ها جيلي. اوكي يبقى ممدح قطع فوق كويس تعالى بقى سحك ممدح كده فين الجي والايه جي واحده كويس هنقطع من تحت لفوق ولا من فوق لتحت من فوق لتحت تحت لفوق طفيين سهم <تصفيق> ممكن توصلنا بقى نتيجه القطع يا مدحت هنمسح كده بعد اذنك عشان وسعتك لازمك ايه واحده من بين الاولتين شايفه ناس لو حد يعني نلم من هنا اتفضل حضرتك كده بص بقى بوردن داون رود الشريط الاولاني يشيل وحدها الناحيه اليمين اي اي تي الشريط اللي تحت يا مدحت C D T D T D. A A, A, A, C A. C A. و G سيب حتة و ايه رأيك يا متحك بص على كده نتيجة القطر ستيكي انت عرفت ان ايه انا انتطلقت زي القرده قال يقولك اول مرة يحضر ايه عرفت بيقولك الشبه اللي فوق شو <تصفيق> انا بصتلي الواحدة سديكي انت نفسي حكاية هي هي مش محتاجة فهم ولا اي حاجة شو اهو ده الزكاء على طوب يعني اللي قدامك عمل ايه نفسي حاجة خد منه <تصفيق> وفر دماغك لحاجة مفيدة <تصفيق> كويس عرفت بقى من يا متحك مش عشان اللي فوق عشان القط شكل عاملت زي متحك حتة طويلة حتة وحتة قصيرة صح كده برافو عليك الحمد لله بيقول لي صح كده <تصفيق> حطة طويلة وحطة قصيرة ماشي؟ واللي تحت حطة قصيرة وحطة طويلة يبقى نواتج القط مدم جزء لونج و جزء شورت و شورت و لونج يبقى ايه؟ ممكن تعملين لنا كونكلوشن بقى كده وتكتب لنا ممكن تعملين لنا كونكلوشن هنا لا عشان معنش زيادة معرفة تعد نفسك يعني لأ ممكن قلب اسويد عشان تشوف اه عشان تشوف انا بتعب قد ايه رفع عليك نعمل إلمي الحد تيجي كتير بقى ها؟ <تصفيق> كل يوم تمام مين من البناويت تفضل لاحظتوا في رقم اتنين دي احنا عملنا ايه عندنا نوعين قط على حسب البلايس اتحدد على انه نفس السيكوينس لكن مكان القط خلاه مرة مشي بلونت اند ومرة مشي ستيكي اند صح يدقى ما تقلقش خالص انه ممكن يكون نفس السيكوينس بس يديك ايه؟ النوعين بتوعي القط اوكي؟ طيب عرب بيتي فاطمة طيب نعم اتفضل تمام؟ ما فيش مشكلة. ما احنا قلنا مدام ما تكررتش ما عندكش مشكلة في الديريكش لما تتكرر تخطى خلاص؟ نحن خلاص دي قعدة ستة بقى اتفقنا؟ طيب فاطمة نعم عادل دي واحدة لا، ممكن اثنين قط، ممكن سبعة قط، ممكن عشرة قط كل ما تلاقي مش عشان كده أنا قلت نبدأ المشيين، صح؟ طول ما أنت ماشي، لو تكرر الريستريكشن سايت هيقطع ما أنت ده مرة واحدة لأنه هي حتة محددة فأنت هتقطاعي مرة واحدة تحت فلما تختاري أول مرة، تختاريها ازاي؟ تختاريها في اتجاه المعاكس لكن لو أنت ده متكرر على طول الشريط هتختاري كذا مره في الامتلاء الشريط ايوه بالظبط كده تمام فاطمه زي ما انا بعمل كده بالظبط لا زي ما انا بعمل بالظبط احنا اتعلمنا دلوقتي ازاي نعمل, نعمل خطوات احنا تعلمنا ازاي نعمل خطوات همسك اول شريط اشوف المكان ابص عليه اعمل السهم اول شريط من فوق لتحت اه ايه الشريط اللي تحت انا على المكان واعمل السهم من تحت لفوق ارص انا قصدي ان انا اعمل يعني ايه منفصلين ده شيء طبيعي ما دام اقول هو بلاش يعني ما دام مكان القهوه تعملي ده لوحده خالص وبعدين تبداي الثاني لوحده ده شيء طبيعي ده خط وده خط لا لا طبعا لا ده دول يعني كل واحد لوحده بمعنى ايه ان هم عمليتين لكن هما بيتموا على نفس ايه؟ على نفس السيكوانس خلاص كده؟ تمام نبدأ فاطمة بقى انتوا سخقتوا فاطمة على فكرة فاطمة معلش يا فاطمة يلا عاوزين نعمل كط يا فاطمة بتاعك ما بين ال A وال ركزوا مع فاطمة بقى عشان فاطمة عندها حكاوي وغناوي طيب فاطمة بقى عملت ايه؟ اولا يا فاطمة احنا مشيين منين لبنين سواج من خمسة داشرة لتلاتة داشرة لا! احنا كلهم ماشيين خمسة داش تلاتة داش كده ممكن معلش؟ يعني يخديني على قد عقلي عشان ايه؟ ما الله بطومش يوم مرس خمسة داش تلاتة داش حل! فاحنا هنقرأ الشريط ازاي يا فاطمة؟ هنقرأه ازاي؟ هنقرأه من الخمسة للتلاف براب واخدين بالكوا فاطمة هتعمل ايه؟ هتقرأ منين؟ من الخمسة للتلاف ففاطمة كانت الاول راح تنط على اخر واحد احنا مش نسمح لها تعمل كده انت منقولها تمشي من ايه؟ من الخامسة داشة للتلاتة داشة تعال يا فاطمة هنقطع ما بين التي والإيه؟ ها؟ فين أول تي وإيه قابلتيها؟ الله؟ طب والأول دي؟ تي؟ تي؟ تي؟ مش فيه واحد داي هان؟ بقى دي عشان ما يتلخبطوكش عارفنا عملنا ايه في الأول؟ يبقى أول واحدة نمشينا منين؟ من التيل الايه في اتجاه؟ سمسة داش ثلاثة داش كويس جميل جد انت المفوض وقفت كده؟ ولا هتفضل ماشية؟ هتكمل خلاص؟ بصي كده وانت بتكملي هتلاقي تي وإيه تاني؟ فين؟ آيوة سواني هل ينفح تاخد بقى دي ودي؟ ليه؟ ما هيقطع دي مع الناحية دي صح؟ فالمفوض تعمل ايه بقى؟ هتعملي دي عموماً بقى خدوا بقى عشان ما تفكرش فيها كتير احنا قولنا ايه تي ايه صح؟ ما تجيش تعملها ايه تي تمشي مع السيكوينس يبقى الاسهل بقى عشان ما تتواشي جمالك انا ماشية في اتجاه خب الاول كده اروح مستى الشرير وروح عاملة اقول مثلا خمسة داش تلاتة داش يبقى انا هقرأ من الخمسة للتلاتة أبدأ تي ايه تي ايه تي ايه تي ايه تي ايه مفيش مفيش مفيش, مفيش تي ايه هروح اطلق خلاص السهم نازل من فوق لتحت اوكي وبعدين خامش ايه تي اقطع انا بدور على مين تي ايه خلاص يبقى عديها هي مش تهي لقيت ايه تي سابتها جات لقيت مين تي ايه يبقى عملت قصعي تاني هو صح اوكي هتيجي قدامك حاجة تانية يا مفيش الحمد لله يبقى فوق ايه خلص. كويس. هنمسك تحت يا فاطم. هنعمل ايه بقى؟ أصلاً, اصلا الشريط معكوز. اه تمام. هتمشي كده. مم. ما بين الا والتي. يبقى في العكس هي مشت ازاي؟ ايه تي. ما مشتش بقى تي ايه؟ لان هي مشت شريط ايه؟ شريط عكسي. يبقى كانت واحدة تي ايه فوق. تاخد ايه تحت؟ ايه تي تحت. كويس. يبقى فاطم قطعت فين بقى؟ قطعت عندي ايه تي دي. وضيتي ايه تاخديها بتاخديها تعملي ايه بقى ايديتات خلاص شفت كويس بقى عندك قطعين تحت واضعين فين واضعينهم هتعملي ايه دي بقى هنعمل الجروكات برافو هتعمليهم مع دي بعض يا فاطمه يعني هتعملي القطعه الاولاني لوحده والقطعه الثاني لوحده بمعنى لاني دي مره وال, وال... بتاعتها اللي تحت وبعدين المره الثانيه بتاعتها اللي تحت يعني كده, كده. مش كده اول مم. واحده هي قطعت سي تي في ناحيه ادور اي او اول حاجه ماشي تاني فلط تضربوا فلط عشان اهي لا احنا مشيين ازاي يا فاطمه فوق في نفس الدايره لو خالص من هنا احنا ماشيين ازاي خمسه داش ثلاثه داش ها سيتي سيتي يا فاطمه عرفتوا لوقتنا ازاي سيتي اهي ماشي مش القطع عند بين ال تي الباقي من القطع ده ايه لما قطعت هي هنا الباقي ده كله صح مم. كانك ما قطعتيش فيه تمام خلاص كاننا ما فيه يبقى السي تي اهي وقطعت هي يبقى الباقي كله ده صح مم. اوكي كانه سليم كمل اي تي تي اي جي برافو عليك ننزل كده جي لا سيب سيب فراغ سي ب فراغ تي اي تي سي برافو عليك كده يبقى احنا تعاملنا مع الكابت الاولاني بس الكابت الاولاني بس اللي هو ده وده مظبوط كده تمام بصوا كده للي فوق السي والتي في ناحيه والباقي كله في ناحيه وجيب دول اتنين في ناحية والباقي كله في ناحية تصنّى فيه ايه ده؟ تصنّى فيه ايه؟ كوال طيب خليني بقى نركز بقى معه اللي عملته فاطمة فاطمة بتقول دلوقتي انا هصنّر ده بلانت انت بلانت انت هو ندل حسوفه من ندل البتاعي بنقول بلانت اند إيه؟, دم... ايه راي حضراتكم عملت البايين بتاعت في نفس المجال قطع ازاي في نفس المجال مع ان طول السيكوورد هنا مش طوله مش هنا يبقى احنا شفنا في المره اللي فاتت لما قطع بلانت اند قطع ايه السلام عليكم الله وبركاته ازاي قول يا شيخ علاء سيد احمد حاضر لا هي مش اسمها علاء سيد احمد <تصفيق> اتفضل <شوفنا. تصفيق> بالنا يا جماعه ناخد بالنا بقى عشان كل كل مثال ده بنتعلم منه حاجه في اول احنا قلنا لما قطعنا كده وكده ايه اللي حصل اتكون عندي جزء كبير وجزء صغير فسمينا ده ايه سيكي اند كات صح ومشينا على كده ان البلانت اند المفروض يزدر الجزء مساوي للجزء الناحية التانية جينا لما عملنا المثال ده لقينا ايه لقينا فاطمة لما قطعت قطعت تي سي في حتة و تي اي جي في ناحية و اي جي في مكان و تي اي تي سي في ناحية فبقى حتة صغيرة و حتة ايه و حتة طيب اعمل ايه المفروض مادم جزء كبير و جزء صغير يبقى ستيك اند بس القطع شكله عامل ازاي؟ Up down في نفس المكان، صح؟ يبقى مدان هو up down وأنا قلت إن للـ blunt end لازم يكون في الـ two strands up and down مرة واحدة يبقى نوع cup ده ايه؟ blunt end على الرغم من الحتتين ما لهم؟ مش متساويين يبقى لو قطع في نفسه يعني كأنها كأن فاطمة عملت ايه؟ قالت كأن, كأن السهم ده مش طالع نازل ده ينزل كده لا تناكر يا طالع كده صح لو قدرت تعمل الخطوه دي لو قدرت تلغي السهمين بطلوع او بنزول يبقى بلانت انت واضحه دي اوكي فاطمة انت لسه عندك مسؤوليه الجزء الثاني هنعمل ايه بلانت بطل عاملين ده برافو عليكي هي قالت ايه قالت عشان ما تعروش مالي قالت لك يا بالشغلانه يعني احنا لما نيجي نلطح كده إلا هيصفل الكبار هيروحوا الناحية دي والصغيرين هيكون الناحية دي صح؟ بس برضو بصوا فاطمة عملت ايه؟ ياسهم يا الفوق ياسهم التحت يبقى نوع القط ايه؟ بلانت اند كط يعني صحيح نتعبنا فاطمة بس فاطمة قالت ايه؟ هو برضو ايه؟ موضوع الوحدة هكذا تمام؟ فاطرة نعمل ايه؟ سيبتك ايه؟ ايه ايه ايه وعد العياء انه بقى الامرين ممكن بقى تم صحينا اللي عملناها دي لا طاعيك طاعي تسعين مرة بس كل مرة كاملك بتعمل مرة طاعيك انا الوحدة كيف هي عملت على مرتين كثيرا؟ خلاص؟ نصف في أول وقتة مفتوض نصع تي سي ونقطع مش, مش ممتنة. تي ونقطع عشان قطعنا بعد تي لا قطعنا عند السيتي ايه؟ لا انا بتاحت شريت بتاحت دي؟ اه مالها؟ شريت السيتي دول العبس دي؟ اه مالها؟ نصف نقطة بعد سي عشانك مشفين للعبس وكده خلافكم اه صح صح صح احنا المفروض كاني باحب صح صح اشكرت سمعتنا نبهتنا لحاجه غلط سمعتنا بتقول ايه بتقول احنا مشينا هنا سي ايه سي تي صح فالمفروض لما نيجي في الشريط بتاعك نمشي ازاي تي في صح فالمفروض نمشي ازاي نمشي كده ده طيب المفروض القطع كان هنا ما يبقاش هيك وهي كده مظبوط بس برضه ايه سيكي اند قط ما فرقتش معانا خالص هو برضه سيكي اند زي القط كده يا جماعه رجاد بالراحه دايما القط بتاع القط امشي واحده واحده وامشي سكي بواج دايما اتفق همسك الشريط الاولاني هاقطع في المكان امشي بنفس الشكل على الشريط الثاني واشوف اتجاه القطع ورص البلوكات لقيت البلوكات بتاعتنا السهم اتاحها نازل طارع في نفس المكان وتبر استجاه او وتبر الكمية اللي بتاعت القطع كانت متساوية قد بعضها او واحدة كبيرة واحدة قصيارها يبقى ايه بلانت ايه لو لقيت القطع الثائف لا مقطوع جزء كبير وجزء صغير بس السهم طالب في حتة ونازل في حتة يعني القطع تم على مرتين يبقى تعباره عن إيه؟ ستيكي إد أوكي؟ نعم ما هو معكوس أصلا لأنه هو الشريط 3-5-10 مش هو الشريط معكوس أصلا وتحت 3-5-10 ما هو تحت الشريط معكوس إحنا عكسنا على إنه نفس الشريط لكن هو أصلا الديريكشن بتاعه معكوس هو ده اللي وقعمته هاه صح؟ أوكي؟ okay? نعم yes. ليه يعني هو تقص العدس يعني انت دايما بتقصي عند 5 داش 3 دايما بتمشي في اتجاه 5 داش 3 ما شاء الله اصل مش كاتبه النسخه يس يعني دي هنا يعني ده ده بس ده مش T و ده هي بتعمل بال T والايه بستكين. اوكي ماشي كويس هتقطع من هنا يعني؟ ما أنت لازم تمشي في نفس الاتجاه؟ ما أنا بقول في نفس الاتجاه أنت مدام بدأتي هنا خمسة داش ثلاثة داش لازم تمشي كده ما ينفخش تمشي بدا كده وتمشي بدا كده ما ينفخش بصوا يا جماعة عشان ما نطلق بطش أنا دلوقتي قصيت كده صح؟ بدأتي من هنا يدقى لازم تبدأ الشريط ده من نفس الاتجاه هو معكوس أصلا هو الشريط معكوس هو. احنا قصين اربع مرات تمام فاحنا ممكن حاجه هي هي صراحة مش اربعه هما اتنين كده مظبوط <تصفيق> <بالزبط>. بالظبط <تصفيق> طب ثواني انت عايزه تقصي هنا صح وهتقصي فين بقى <تصفيق> قص <أقصي> هنا <تصفيق> طب ما انت عديتي دي ما ينفعش تعديها وانا ماشيه كده هو ده اللي انا بقوله مش بمزاجك تعدي انتي المفتوض ماشي كده صح؟ هتيجي من هنا تبدأش ريت من اوله لقاتي حاجة تتقصه ولا لا لقاتي تتقصه مش مسموح لك تضط دي وتروح نطى هنا لازم تقصي هنا الاول هو ده اللي انا بقوله لو, لو انتي ماشي يا كده يبقى المفتوض هتمشي التايريكشن ده ومن تحت تمشي في نفس الاتجاه ما سيبش الحتة دي واروح قصة هنا ما ينفعش خدتوا لكم الجزء ده تاني عشان ما تطلخبطش عشان ما تطلخبطوش الخطوات ستيب وارس واحد اتنين تلات بالراحة همسك الشريط الاولان هبص عالسيقونس السيقونس بتاع هقراه ازاي هبص اول حال سيقونس او هروح كتب خمسة داش تلاتة داش خلاص اوتوماتيك اللي تحت بقى ثلاثة <تصفيق> داشة،, داشة لازم يكون مش أقلق أوكي؟ تمام همسك مكان القبر سي تي لازم أمشي ابتداء من الخمسة للثلاثة وتحت لازم أمشي من نفس الديركشن اللي بدأت بيه أوكي؟ مفيش حد ياخد سي تي كده وبعدين يجي هنا يلاقي مثلا سي تي يوم يقول أنا غاسبها وأفضل ماشي هنا وأقطع هنا لا لازم يقطع الأولانية اللي تقبله خلاص؟ فما ينفعش زي ما ما يادا ما ينفعش تيجي هنا أنا قطعت من التى والإيه تيجي تقولي طب نسيب دي ونقطع حين لا ما ينفعش لازم نقطع حين الأول خلاص وبعدين دي لما تيجي تقطع حين تقطع دي مقصادة أوكي الحتة دي واضحة تمام؟, تمام شوف بقى محمد هيعمل لنا إيه تفضل يا محمد أوكي هتقطع فين يا محمد بين سي والتي محمد هيقطع ما بين السي والتي جامدين ايدي كويس محمد اول ما هيبدا هيبدا فين 5 داش 3 داش ها سي سي والتي كويس من فوق لتحت برافو عليك برافو عليك نبص على محمد عمل ايه محمد مشي في الشريط الاولاني لقى السي والتي راح عامل ايه عامل كاب داون وورد جه من تحت فضل ماشي كده ما لقاش سي, سي لا اهي راح عامل اب وورد كاب اوكي تمام اللي هينتج عند ايه محمد كويس ممكن حضرتك كده تعملها لنا ستيكي ستيكي ده محمد رجاءا برده شوفوا محمد عمل ايه محمد لما جه يكتب كسب ازاي كتب من الشمال لليمين معينه هو قطع من اين؟ من يمين للشمال عشان ما تطلخ باطش. نفس الـ direction يمشي فيه شوف انا قررت كم مرة؟ نفس الـ direction يمشي فيه يبقى يا محمد احنا مفتوضة تكتب لنا من اين؟ تمشي من اين؟ طيب بصوا كده محمد عمل اين؟ انت قطعت فين؟ من الـ C كويس يبقى الـ C اهي والباقي كله K. كويس نمسك اللي تحت G A T A T فرا نبص كده على الشكل القطعي اللي عمل محمد ها. ممكن يكون بلاوت اند ده استحال استحال عمل سهم كده يروح رايح جاي مرة واحد يبقى ده ايه محمد برافو عليك محمد نحتاج ايه شوف اتفضلي مش ممكن عشان كده انا بعمل ايه عشان كده انا باخد دايما لو لاحظت ان انا ما دخلتش قطعه عشوائي دخلت نقله من ورا صح من ان في حاجات مش موجوده في الطبيعه يعني هو مش اختراع وانا لما باخد امتحان ما بحطش امتحان من دماغي يعني مش خلاصه لا لازم الحاجات دي لازم سيكو او شيء طبيعي موجود فانت يا طب لو احنا لقينا كذا وعملنا كذا من داخل ما بتتوجدش ما بتتوجدش كذا عشان كده الاول مرة تقولي داخلها بورقة وبكتب مين لان لو عاوزات فتطبق صح بتقلاب ناخد الطبيعة صح والطبيعة هي اللي انا عملتها قدامه قدامه تمام؟, تمام فضل بجد بجد بجد. هتعرف عليك هناء هناء بقى هتاخد لنا ايه الداخلية الكبيرة بقى A و G. عشان هنخبها بس الجي هنا هتقص ما بين ايه وايه يا هناء الايه والجي هنا هناء هتمشي بيني منين يا هناء هتمشي في الشريط الاولاني من, من خمسة داش ل 3 داش كويس هناء لقيتي اي حاجه اي جي ثانيه مفيش خالص صح ما قدامهاش شانص تمام هتعملي ايه تحت في نفس الاتجاه من ايوه تمام اللي هو معكوس اصلا كان كويس تمام النتيجه ايه استق <تصفيق> استقي سيبوها هي عايزه ترص الحاجه وبعدين تقول مش بتقول كلام كده وخلاص دايما توقعوا الغرض على مرتين مش في اتجاه واحد برافو عليك ممكن عشان اللي بايت منهم هنا ال هنساعد هناء هناء هناء هناء هتعمل غالطة هي هتمشي من هنا هناء نمشي من هنا هو جدع سي تي اي تي اي فراغ جي رفو عليك تحت بقى جي بنحية هايلة وبعدين ناخد البقيل بقى اي اي تي ايه يا رضا سيكشن امال ده سيكشن بتكتبه ولا نص الشاشه ولا نص الشاشه اللي بتكتبها حتى كمان بص بص بقى بص على شكل الكافتح حناه بعد اذنك نوسع كده عشان يشوفوا ها شايفين دول عاملين <أف> ازاي يا ميس ممكن بس في عندي لا هو اتجاه الدايركت لا هو لكن <تصفيق> هو انت ممكن تقولي هو انا ممكن اشيط لفوق اعملو 3 داش 5 داش طب ما انت ما فيش حد بيكتب انا نصيحتي اني 5 داش 3 داش دايما بالشكل يعني ما تيتوهوش بس لو اتعاملتي معاه لان 3 داش 5 داش مش هتبل لان اللي تحت هيبقى عكسه لا مش بتبداي الناحيه الثانيه دايما هتبداي يبقى انتي لو قلبتي لفوق اهتمشوا في اتجاه كده اه في اتجاه ده الضبط كده لو بدأت ان الشمال اليمين يبقى تمشوا ان الشمال اليمين انا بس مش عاوزة بتطلخبطه مش عاوزة نتخيل خيالات فاللي نثبت اللخبط انت هتفرق معاك تسميه خمسة داشة وليه داشة و بقى هي ثبتة خليها بقى ثبتة عشان ربنا اي سهل وتثبت في ادماغنا ماشي؟ طيب البناية الغلبانة دي أشكرك أنا آخر بقى وختامه همسك آخر واحدة بصوا بقى كده متهيئ لأي حد بصرها هياها من غير ما يعمل قط ولا يعمل أي حاج هطلطك فين الأول نتعرف بيك إسراء شوف بقى إسراء هتعمل إيه هطلطع بين السي والجي هنمسك أول شريط هنرقمه خمسة داشة ثلاثة داشت. برافو عليك هايلا برافو عليك برافو هايلا برافو <تصفيق> تمام؟ أو يا كده يا كده تمام برافو عليك يبقى بلونت انتقاط قولا واحدا صح؟ تمام؟ ثبتت؟ خلاص؟ نعمل ايه مع اسراء؟ شكرا يبقى اخرى كده النهاردة بتعلينا حاجة مهمة جدا واساسية جدا في عملية الكلونيج الكلونيج مبني على restriction enzymes restriction enzymes شغلها مبني على نوع القط نوع القط لازم يكون حاجة من اتنين يا blunt end cut يا stick end cut حضراتكم اللي انتم شوفتم دلوقت ال blunt end دايما بيديني ايه بيديني قط متساوي صح مش متساوي مجرد مقدار يمين وشمال لكن متساوي يعني الخط نفسه نازل بطوله صح؟ بالضبط فلما تيجي تلزأ الحاجة مع بعضها بنقول ان عملية لستيكينج يعني لو انا عاوز ارجع الجزئين دول تاني لبعض بقول ان عملية لستيكينج بتبقى صعبة محتاجة انظيم اسمه ليجيز انظيم اسمه ايبقى؟ ليجيز انظيم طيب لستيكينج إن تستيكي ام ده اسهل في السبيكينج من مين من البلانت انجلي عارفين ميزريه العاشق والمعشوق عارفين ميزريه المفتاح والقفل لما بتيجي تحط المفتاح بتبقى نفس السنان بتاعته تحت بتاعت القفل فلما بنيجي ندخله بيخش في بعض فدول عاملين ازاي دول لما اتقطع الجزء ده في ناحيه والجزء ده في ناحيه والجزء ده في, والجزء ده في لما ييجوا يمسكوا ثاني مع بعض هي دي بتاعته روح أعمل استيكينج عشان كده دايما في الكلونيج أحبس أنهي نوع من القط لان استيكينج بيعمل استيكينج الوحد أنا بربط عليه أو بعمله سترينس باستخدام اللايجيز يبقى عندي في قوة ترابط باستخدام اللايجيز كم مرة؟ مرتين المرة الطبيعية بتاعت القط والمرة التانية بتاعت مين؟ بتاع اللايجيز فهيبقى اضمن ان الجزء اللي انا عامله له كلوننج ده كلمه كلوننج يعني الجزء, الجزء, الجزء عشان يديني صفه يبقى الجزء اللي انا حطيته ده ممكن يفك ماسك جامد يبقى انا اختار في ريستريكشن انزيمز اختار ريستريكشن خد بالك الحاجات اللي أنا بقولها دي حاجات مهمة تركز فيها عشان بتيجي في الامتحانات أو ما تيجي في الامتحانات قولي تاني بقى هي ما كانتش مهمة جاي في الامتحان بقى لأ طب وحياتك لتقولها جميع مرة ها. بقى احنا قلنا من كل من الانواع اللي احنا شفتها دلوقتي دي لاحظنا دايما ان الستيكي اند كارت أنا بقطع بشكل معين فرصة انه يرجع على ارتبط تاني بتبقى كبيرة في حالة الستيكي اند ليه لانهم عاملين زي القفل ومفتاحه عاملين زي ايه فطبيعي مش اي مفتاح هيفتح اي قفل لازم المفتاح بتاعه اللي سنانه زي القفل بالظبط فدايما قوه الارتباط ما بين التو اللي حصل لهم باستخدام ريستريكشن انزايم عامل قوة الليجيشن بتبقى ايه More Strong عن مين عن قوة الليجيشن في حالة البلونت انت قات يبقى انا لو عندي ازلان تو رستريكسان انزام واحد بيعمل بلونت انت قات وواحد بيعمل ستيكي انت قات انا لما اختار في المكتب اخد البلونت انت قات الوزنان ولا ستيكي انت قات الاستيكي <تصفيق> اندكات تمام كده؟ تمام من وسط السهرية اللي احنا عملناها دي وإحنا كتبين كده بيقول موست موست ريستريكشن سايتس مهمون دول ريستريكشن سايتس ليه؟ لأن احنا قولنا ريستريكشن سايتس هي الأماكن اللي بيشتغل عليها الريستريكشن انزايبز بيقولوا موست ريستريكشن سايتس ار بالندروميك ار ايه بقى؟ بالن شوفوا التعبير الجديد ده بق؟ اسمها ايه بقى؟ بالندروميك يعني ايه بقى بالندروميك دي كلمة المكالكعة دي؟ فاكرين زينا انا احنا صغيرين يقولك اعطيني كلمة من ثلاث حروف تقرأ من اليمين كما تقرأ من اليسار خوخ صح؟ كانت دائمًا كيف الفوزير تلاقينا كده وإحنا طالعين رحلات بتاعي زمان بقى، بس زمان قوي بقى يعني تقريبًا كده من 3 أربع سنين هيما كنت في إعدادية سنة ونص ماشا كانت معايا صاحبتي بصراحة هي أضرب طيب، هي كلمة بالندروميك يعني كده بالندروميك يعني تقرأ من اليسار كما تقرأ من اليمين طيب نجرب كده هقول هقول هقول بره تعالوا نقرأ الريستريكشن سايت تعالوا نقرأ سي جي سي تي تي اي اي جي اي صح ده في اتجاه ايه خمسة داشتة ثلاثة داشتة يعني من الشمال لليمين طب تعالوا نقرأه بقى ده يمينا او يمين كنتم عشان انا وقفة كده طب انا لو عملت كده يبقى شمالة من شمال ولا يمين؟ الكنبه هو شمال ولا يمين؟ مش مشكله. الاتجاه من 5 داش ل 3 انا بقرا كده اهو. اللي تحت اراص ازاي؟ دي داش بالشقلو صح؟ هتبقى اقرا من الاتجاه الثاني زي خوخ هلي. خوخ. ارا كده، خ واو خ. ارا كده. خ نعمل نفس الحكايه بس على الانجليزي. بس مش منجليزي بقى العادي. انه انجليزي؟ إنجليزي بتاع الشيناتكس بنقرأ كودوز تعال سي جي سي تي تي اي اي جي اي ها تي سي تي تي اي اي جي سي جي هو هو هو هو طب هو هو عشان الشريط مقلوب اصلا مش هو الشريط ده خمسة داشت تلاتة داشت طب الشريط ده كام ثلاثة داشر خمسة داشر يعني عندما تجي تقرأ تقرأ من ايه؟ من هنا صح؟ ثاني بالراحة بالراحة لازم لازم فوزير كده يعني نركز مع بعض في كلمة خوخ لما جيت اقرأ اقرأت من اليمين للشمال صح؟ خا واو خا لما جيت اقرأت اقرأتها ازاي؟ خا خلت... واو خا مظبوط؟ هل هم كم ستريت؟ اثنين اثنين الشريت ده ماشي ازاي? خمسة داشة تلاتة داشة الخمسة داشة تلاتة داشة تعالوا نقرا C G C T T A A G A خلاص؟ دمين. خلاص؟ عاوز أقرى الشريت ده بالمقلوق ما تقرهوش هو اقرى اللي تحتيه ما تقرهوش هو تقرى مين اللي تحتيه طب اللي تحتيه في الاتجاه المعاكس أقرى كده؟ والله أقرى كده أقرى كده صح؟ لأنه ده خمسة داش تلاتة داش طب ما هو اللي تحت كده تلاتة داش يعني هو قلب نفسه مظبوط هو قلب نفسه أصلا فأنا لو بصت بمعنى بسيط بمعنى هاد بمعنى سلس لو بصت على الشارط اللي فوق قريته لقيت اللي تحته نفس الإراية بالزبط نفس الإراية يبقى لتنين دول بلندروم يبقى لتنين دول إيه بلندروم يعني أنا لو بصت كده C, G, C, T, T, A, A, G, A تعالوا نبصوا تحت كده <تصفيق> سوان يا زد استان استان بصوا كده G, C, G, A, A, T, T, C, T هل ده سيدة هل سيدة يبقى ده باليندرومي مش باليندرومي طب ما تستاني هنشو انتو زعلانين لي مش نشوف مش نشوف هيطلع ولا ما يطلعش نشوف تعالوا نبص للي تحت تعالوا نبص للي تحت ها سي تي تي اي اي جي اترك كده جي اي اي تي, تي بالندروميك ليه سي دي تي اي اي جي ليه مش ده هنا خمسة <مؤوس> هو هو ولا لا مش خمسة داش تلاتة داشة هو, هو ده دا خمسة داشة تلاتة داشة يعني طلب فيه لو ما بطل خناه لو صبر القاتل على المقتول ما أنا بقول في نفس الديريكشن في نفس الديريكشن أنا بقول إن ده كده خمسة داش تلاتة داش صح اللي تحته ده كام 3-5 انا لما اجي اقرا هقراه من 5 ل 3 لما اجي اللي تحت اقراه برضه في نفس الاتجاه من كم خمسة من 5 ل 3 هل ده لما اقراه كده هو هو ده هل هو هو لا طب تعالوا نقرا ده سي تي تي اي اي من 5 داش ل 3 اللي تحت في نفس الاتجاه أهو فين اللي من خمسة داشت ثلاثة داشت؟ أهو C T T, T A, A, A مش هي دي هي دي؟ هي أنا مش هي لما تطقري وزن The same direction يبقى تبقى ايه ساعتها؟ بالندروميك ريستريكشن سايت اسمها ايه بقى؟ بالندروميك ريستريكشن سايت طب تعالوا نجرب اللي بعدين خمسة داشت ثلاثة داشت هنقرأ C تي اي 3 اي سي هاقراها في من 5 داش, داش في ومن 5 داش, داش في خلاص تمام؟ تعالوا نقراضي خمسة داشت تلاتة داشت C G G اللي تحت C G G يبقى باليندرومي يبقى إذن ممكن الريستريكشن سايت تكون non-balindromic وممكن تكون باليندرومي احنا خدنا كم مثال دلوقتي؟ أربعة طلع كم من الأربعة بالندروميك؟ ثلاث يبقى عشان تحفظها إن الميني أو الموست <تصفيق> ريستريكشن سايتس <آه>. are بالندروميك <تصفيق> يبقى الموست أو الميني ريستريكشن سايتس <تصفيق> are ايه؟ بالندروميك يعني ايه بالندروميك؟ يعني could be ممكن تقراه from the same direction On the two double strands As the same يبقى أنا بأقرأ بس على إيه On the two double strands Within the same direction. مش تقرأ ده خمسة داش تلاتة داش وتروح مسك اللي تحت وتقول هأقرأ في نفس الاتجاه لا أنا بأقرأ في نفس الاتجاه لكن لما أقرأ أقرأ واحد خمسة داش تلاتة داش والتاني أقرأ خمسة داش تلاتة داش بر خلاص يبقى إيه زي. A restriction enzymes. Here, what are enzymes causing cut of the genetic material at specific restriction sites using blunt end cut or sticky end cut? Most of the cuts are palindromic. Most of the cuts are palindromic. Most of most of the types of cut are sticky end cut. Sticky end, shea'a. والبالندروميك شائع خلاص واتش ار بيتا دستيكي اند اور ذا بلاند ان دستيكي سيبته دو تمام <أوكي. تصفيق> كده انا هكتفي ال... يس اتفضل في ايه بس ثواني بس ثواني انت عارف الطريقه التحت عارفها؟ الطريقة اللي انا قلتها لكم صعبة؟ بس خليك انت بقى في X و Y وخليهما اوكي؟ ده انا ما بسدق الاززق حرامة علي حرام. بعد كده هعمل open day اي حد عنده معلومة زيادة يجي يقولها لي وهقول له ما تكونش دعا بي ده انا هقول دلوقتي X و ومحاور ده انا هقول له هروحة نفس الاتجاه مش عارفين X و y. قوموا وموضوع بسيط هنمسك 5 3 في الاولان نمسك 5 داش في 3 داش في نفس الشريط نفس الاتجاه ونقراهم كل حسب ضغط يبقى مالين دروب ما تطلعيش خالص هيحصل من كده خلينا تكتبوا احنا ليه حد عنده اسئله في الكلام اللي انا قلته النهارده ده حد ممكن يلخبط في البلاند انك بلانت انك او شيك انك اوكي يس في الباور بوينت نا موجوده في الباوربوينت موجوده اهي لسه هقراها قدامها برضه موجود البالندرومز يعني like بس نستفيد من الوقت احنا على ادي نيكست ريكت ادي ان تمام احنا كان عندنا كان عندنا كويس المره اللي وسلمناه اولا عاوز اقول لكم حاجه مهمه واضح ان البدايه بتاعتكم مبشره يعني ناس كثيره جدا اهتمت ناس كثيره جدا حطت الاجابات بتاعتها بشكل نموذجي وفهمت الموضوع سواء كانت بتنقلوا او غير يعني بغض النظر عن الامانه بس واضح ان الناس فهم حتى اللي كاتب أسلوبه كاتب أسلوبه صحي فرجاء مخافظ على ده لو استمرته كده ان شاء الله هتجيه برعات كويسة جدا أوكي؟ وعشان بقول لكم الورقة مش, مش ورقة واحدة الورقة معها جزء تاني فعشان ما تجيش تجور على الجزء التاني أو تجور على الجزء التاني عشان تحقق أذكور عالي لازم تجور في الفرعين مش فرع واحد فرجاء مذاكر كويس الحاجة اللي معانا وفيه فرصة ان احنا نذاكرها دلوقت عشان نوفر وقت للايه للفرع التاني ونقدر ايه نحقق اسكول كوات فهستأذم خضراتكو هنحل مع بعض دلوقتي الكويز الاولاني ونركز على البزء بتعميل بتاع الدي ان ايه استراجي عشان لو اي حد عنده سؤال نقدر ايه نرجعه مع بعض يس. يس. يس. هنا كله انا عملته ضابط ماشي كله ضابط عشان الحقيقه الحقيقه اللي موجوده في الطبيعه دبل للسنجل ده بيبقى في لان انا ماشي على الطبيعه اللي موجوده تمام اه بكل كله دبل زي كده عمر ما هجيب لك حاجه ما عملتش عليها تراي الاخوه الاعداء الاخوه من الاخوه الاعزاء الى الاخوه الاعداء وخذوا بالكم بين الاعداء والاعزاء خالص حرف لكن تنتقنه من اقصر يمين الى اقصر يصار احنا بنعمل لدلوقت؟ بنراجع يعني عاوزين نستفيد اولا حد عنده اي مشكلة في الجزء التعديق محتاجة نعمل فوكسينج عليه؟ حد هو بيقرى كده؟ عنده مشكلة في حاجة نسيها حاجة مش فاهمها حاجة عاوزة راجع عليها؟ اوكي Yes. يس <تصفيق> فرقت معاكي حاجه اثرت في البروسيس ولا اي مش هتقولي طول عمري ما هقول لك قولي طولز بتحلي ام سي مش هت منك تقولي حاجه يعني كل المطلوب من حضرتك تعملي فين الايه خلاص طيب يس يس انتي عشان تفضلي الايزوبروبانول كويس. بس هي ترسيبين السؤال عشان اها هعمل كومنت عليه اوكي انا فهم السؤال انتعاوز تقولين اوكي طيب الكويز لو مع خضراتكو لو مع خضراتكو ممكن تطلعوا لو مش معاكو انا هقراءه اوكي السؤال الاول السؤال الاول الناس اللي تخبر لأول مرة او الناس اللي ما معهاش الكوز ممكن بعد ما انخلص ممكن حد يأخذ الورقة لصورها او ممكن ينظرهم عصار عصار فالنه اول كان complete the first question نقط spots نقط spots in microarray represent genes that are switched on in abnormal cells دي واحد دي واحد اولا احنا هنتكلم على مين دلوقتي على المايك واري يبقى واحد خد بالك انا دايما في الامتحانات بقى بديك حاجات تسهل عشان معلش ساعات كده بيشتغل الذكاء شويه انا بقى قايله لك ان مايكرو اري تروح انت براضد في دي ان اي استراكشر لي اصل يا دكتوره والله المواضيع دخلت في بعضيها ايوه دخلت في بعضيها ازاي وانا قاعده ان يبقى عداني العيب ساعتها لما حسب ولا لا كان فضلك اقرا السؤال بالراحه وقف عند كل كلمه خلاص يبقى انا دلوقتي احنا خدنا DNA ان اي اكستراكشن خدنا ميسنجر ار ان خدنا المايكرو اراي ابلكيشن خدنا ريستركشن انزيم يبقى حضرتك انا بحدد لك انت فاهم الحته اقول لك يبقى حضرتك كل معلوماتك هتروح ناحيه ايه دي ان اي اكستراكشن الميسنجر ار ان يبقى حضرتك في الحته دي ان حضرتك في الجزء ده يبقى بلاش تتلخبط بص انت فين فين الحته في المنهج بالضبط يا جامد تمام عشان ما تقولش بصصت في الحته الثانيه في جزء يشبهه فانا وانا مذاكر المعلومات مش عارفه ادراوها ايه فقفزت بقى اتلخبطت لا والله كويس ان هي قفزت وكويس ان في معلومات وكويس ان هي عماله تتنقل يعني الحمد لله يعني كانت حاجات فاضيه وبقى في حاجات بتطير ويعني ده كله حاجات كويسه بس انا هل ده يديني الحق ان انا اؤدي درجه على حاجه غلط مش حق خلاص طيب نيجي للسؤال بقى يبقى كذا سبوتس ان مايكرو اري يبقى انا برد عليه دلوقتي مايكرو اري لون من السبوتس انه لون في المايكرو اري اللي بيمثل الجينز سويتشد اون في الاب نورمال في الاول يعني ايه اب نورمال دي ديز كويس ان لما يبقى سويتش اون في الاب نورمال لونه بيبقى عامل ازاي ريد يبقى لونه ايه حد لسه عنده شك في الحكايه ولا سيبت سيب يبقى اي جي سويتش فحالة الدزيز بيبقى ريس تمام سؤال اللي بقى دي إني إكستراكشن بقى تو إكستراكشن دي إني إيه دي إني تو إكستراكشن دي إني إيه سيلز شود بي برس محتاجة أنها تفرقع يوزين بفر ها يوزين إيه لايس بفر لايس بفر طبعا برضو الناس تقول إيه الناس اللي بتتكلب قلنا دايما لما اعمل بيرست قدامي حاجة من اتنين يا ايه ايه يا اورجانيك سولفنت يا امه لايسيس باقر انا حددت اهو قلتلك ايه الديين ايه اكستركشن يبقى في الديين اكستركشن بيستعمل ايه لايسيس باقر خلصة خلاص واضحة كمان تحضر المسجر الارجانيك سولفنت سؤال اللي بعد بايو ركز باقر في سؤال ده عشان السؤال ده مهم شكراً لها شعبة تحدّ دلوقتي شعبة تحدّ؟ هشعبة طويل قصية هاي شعبة تكنولوجي ميز ده بقى ناس أبداعي اش عاوز أقول بقى قارة قريات يا خابر حد بقى كده ابن ناس يعني كويسين كده ومحترمين يقومي بقى الفطفل يعني ايه باي ها؟ كويس اول مره دي مش على صوتك بقى كويس يبقى البيوتكنولوجي ذات ساينس حد معترض كويس يبقى هو برانش اوف جميل هي بيستخدم تولز وميثودز ايوه كويس ابي يحاول يغير في الكودز بتاعه الدي ان عشان ينتج فايتال برودكت حد عنده اعتراض على الكلام اللي قلناه ما حدش عنده اعتراض طب حد يقدر يقوله الطريقة مختلفة هوتش <متعار> ديلس اه معلش يعني مش مش كانت في الامتحان ديلنج دي بس يعني خلينا هوتش <متعار> ديلس ماشي هاي هو السيرس اللي بيتعامل مع الجينيتيك ماتيريا العشاد الكلام اللي قالتو اختلف عن اللي زملتنا قالتو هي قالتو بأسلوبها زملتنا قالتو من اللي مكتوب في الورق عيب حرار المعنى واحد بس أشكرك واضحة ما حدش بقى بقى تقول ايه هو بقى في جينيتك ماتيري خدي عندك جينيتك ماتير كام نوع والله كنت حاسة ان انا فتحة الكسد وباس مع نفسي يعني بيحكي الحكاية طبعا ده ايه يا ولاد ده ده ده ده ده ده ده ده فالنقط دي يعني as you can تبقى more concise very restricted مش واحد بيحكي لما انت انجي بديين ايه و تقطعيه و تاخدي مني و تغيريه و خدي بقى تاخديه يصلع مش عارفة مين <تصفيق> <تصفيق> لو قولك ايه انظر باقي في ظهر الوارد يا <تصفيق> مهاري <تصفيق> سود ده أنا والله لقيت واحد حالف ورقة فلوسكاب يعني هو رأس السؤال حت قد كده دي إنيه تكنولوجيا إيز وبعدين لقيت حاجة تحت كده بتاع ايه ده؟ ده قال البروسيس يعني ده مش بيه من ديفيديشن انتي بقى ما ترسيبيني بقى وده بقى اللي أنا فاهم وقعد يفاق طبعا لا يمكن مهما كان في الامتحان لازم تبقى عارف انت بوست جراديوت ستودينت لما حد يقول لك و لما حد يقول لك اكسبليل. فما ما اقدرش و بقول لك و هطلق نقط انا مش بقول لك دفاين حدا يعني اسي حتى هتعرفوا كده ده ما هطلق نقط نقط يعني عند اخر النقط هتوقف و نص سطر من السبع تاشر سطر اخطاء يعني ممكن تضو... تضيعك انت فاهم وانا ممكن اساعدك وانا اديك نص الدرجة ما اضعش اديك اكتر من كده اوكي فبليس ديفاين يعني فري كونسايس اوكي هياخد نص الدرجة لا طب لان الديفنيشن مش معناه كده كاتب التعريب صحيح بس بيحكي الحكاية مفيش حد في الديفنيشن بيحكي الحكاية لسي زبرو الساس السؤال اللي بعده ذا دي إن إيه ذا دي إن إيه on microarray on إيه microarray micro should be single نقط strand single كم strand single. single strand ليه عشان ال... واحد برابو عليك عشان الميكرو array عنده strand التالي يبقى المفروض الاسبوب single strand وواحدة يتحط من عليه يبقى single مع single يعمله الضاب لو هو ضاب هيمسك في ايه على الميكرواري؟ ما دام اثنين ضبل يبقى واحد جاي فارضان هيروح على اثنين ضبل هيمسك مش هيلاقي حاجة يمسك فيه اوكي؟ المعلومة دي واضحة؟ اوكي، اوكي، اوكي اوكي اوكي بس كله امسك؟ كامي ستراند؟ ايوة يعني اقول مالتبل ستراند يعني كده هو بس شايفاني الساني قصيارة انا قصيارة اه بس الساني تقول كده استني بس استني انا خد حق دلوقت استني في كلمة ايه بعدها ستراند انتي عاوزة تقولي مالتبل صح؟ تنفح تحطي مالتبل ستراند تبقى هلط هي عاوزة تقول مانتبور هي عاوزة تقول في نسخ يعني قبل هي في دمخة ان هي نسببطاية ان انا بسأل في نسخ من, الاسبط... من, ال... من, ال... من الستراند كذا واحد فانا بقول لها ان اللي هي فهمته ده ما مفحش نكتبه لان انا زنقها في كلمة ستراند مفرد فيبقى غصبا عنها هي لازم تفكر في ايه في النسخ انجل والله ده صح والله شوف تبقى السؤال اللي بعد نقط, نقط. ريكس نقط از ذا انزايم نييدد تو فور كلون الدي ان اي فروم ميسنجر ار ان دلوقتي في المنهج في الميسنجر ار ان اسم انزيم ينفع احطه في النقط حاجه مش انزيم بقول لك ايه زي ألاقي بقى حاجات غريبة مكتوبة مش عاقل إيه إيه زاين زاين يعني ده أنا بدكك والله العظيم من زاين حط تيك تيك تيك إيه تيك تيك <تصفيق> يعني اللي ما يتسمى ده حد يعني نفسويتي طيب <تصفيق> <تصفيق> أي حاجة إيه زاين إيه زاين لكن يمكن لحد يحط لايسس بفر يعني بقى بفور الزاين يعني. يعني أنا أقول لك إيه زاين زاين توك يقولي لايسس بفر صوت لنت صح اوكي فض بالكم معنا عشر ديال تمام يبقى مين بقى اللي بنستعمله عشان اعكس عملية تكوين الـ DNA من الميسنجر الرن ايه؟ ريفيرس ترانسكريبتيز ليه؟ عشان الـ DNA اللي بكون منه الميسنجر الرن ايه اسمها عملية؟ ترانسكريبشن الدي ان ايه لما بيعمل مش ان ايه ترانسكريبت جميل انا بقى بعمل ايه اللي يبقى ريفرس ترانسكريبتيز از الضا اوكي تمام السؤال اللي بعده راشنلايز حد بقى الحاجات التقيله بقى راشنلايز يعني ايه الاول جفري جميل او شيل دي مايكرو اري واسبفر افضل واسبخه عاد ترلودنج ليه بغسله بفطر بعد ما احط الدي ان ايه ليه لا لا رشوا ملايس بقى عايزين حد يقف كده ويعلي صوته يعمل ممس ها ليه اتفضل تمام. يبقى هو بيقول لنا ايه بيقول انا لما بعمل عملية ووشنج انا بعمل ووشنج ليه عشان اتخلص من الباقي او الزيادة اللي ما حصلوش كومبليمنتايزيشن او هايبريديزيشن معميل معدي ان ايه اللي موجود على المايكواردين صح؟ لان احنا قلنا ان ده هيبقى ايه؟ ليبلد وقلنا لو ليبلد وفضل وهو مش ماسك هيديني اشارة ايه؟ اشارة غلط يبقى المفروض اللي مامسكش فخوع على الاسبط المفروض اعمل ايه؟ اتخلص من يبقى انا ليه باعمل واشن؟ to get right off عشان اتخلص من the excess the excess non-complementized او non-hybridized DNA sequences سؤال التاني سؤال التاني for isolation افصلي المسنجر رن اي زي سوبر نتا ووز باست بل بول اتيل بل اي من اي من اي من اي مي زاعد عشان لزي مرن اي من اي من اي بل بول اتيل بل اي <تصفيق> هنشيكي جسمي من غير رقه وهخلي صاحبتك زيك عشان تبقوا يعني ماشيين مع بعض ما ياخدش يعني يحس بتبقوا بالمؤلفين كده مع بعضكم يعني عندكم ماشي For isolation of messenger RNA, the supernatant was passed over a colon filled with small poly beads. The bead is among our failed poly-tease. Why? That's right. Is there or is it characterized by? It is characterized by the presence of poly-tease. يبقى عنده في النهاية بتاعته ايه طمع. بولي ايه تي تمام يبقى انا لما بفصل المثل ان ايه ليه بعد ديه السوبر نيتان تعالى كولب فيلد وز بيتز البيتز دي مضغطية بولي تيز لان اللي نازل ده اللي ما عاوز افصله عنده ايه بولي ايه تي يبقى كاركترايز باي بولي ايه تي تمام شوفوا كمتين وراء الضغطاء حبش يعني منعودش نكتب منشتات السؤال اللي بعده اه يا سلام على السؤال اللي بعده ده اورنج سبوتس اورنج سبوتس ار نوت تيكن ان في مش عارفه زميل ولا زمك كتب لي والله انا لو فهمت كونسيدريشن احل السؤال ده <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني عماله اتخيل لو جت في الامتحان اعمل والله مش عارفه اعمل فيه يعني اه يعني المسيلي هو عيطلو بالمتح على الناد الدكتور. جاد جاد ما جادش. علي النعمة بس انتي قولي بس مين CONSIDERATION ده اللي ما يتسمى اللي حفظه. ورمشيس بوت are not taken in consideration during tracing impaired في حد كاتب. تريس ايه؟ كاتب ايه؟ اه تريس دورت عليها في المعظم لقيتها شبك ايه علاقتها بالموضوع؟ شيء والله حاجات يعني صراع؟ بس يعني حسن الناس مفتفضة في الورقة يعني طيب نقول بقى كلمتين Orange's both are not taken in consideration يعني ما باخدهمش بعين الاعتبار يعني ما باهتمش بيه Not taken in consideration يعني ما باخدهمش بعين الاعتبار يعني ما باهتمش بيه Not taken مش consideration <تصفيق> يعني دي يعني اعتبار اهتمال نقطة نها اللي خلتها عدم اعتبار نحسن حدي تسأل حاجة تاني طيب تريسنج ولا بتتبع تريس يعني ايه؟ بيتتبع ليه بقى ما باخدش في حسابي ما بحطش في اعتباري الأورنج سبوكس ليه؟ قدنا نصبعي بقى ايه وتماح لأن الأورنج سبوكس دي بتريبريزنت ايه؟ بس ربريزنت زا سيد اكسبراشن ان بوز هيلسي ان ديزيزيز سال صح؟ زا سيد اكسبراشن لو هو سويتشت اوف يبقى سويتشت اون لو هو سويتشت اون يبقى سويتشت <تأكد> اون طب مدام هو كذا يعني نفس الحدف النورم يبقى انا هاشغل نفسي بليم ما هو موجود في النورمال كده يبقى هو ده لي علاقة بالدزيز مانوش علاقة بالدزيز يبقى انا لو بتتبع مرض معين مشغلش نفسي بمين مشغلش نفسي بالحاجات اللي عاطيه لون ايه لون اورنج يبقى تاني ليه الاورنج سبوتس نوت تكين ان كونسيدريشن دويرينج ذا تريسنج اني ديزيز على فكره ممكن يجي في الامتحان اشيل اني ديزيز واكتب بوكت ايبي ليبس كانسر يعني ما تقعدش في الامتحان مين ايبي ده ما احنا احنا واخدين في الكانسر ندول الدكتور ما لوش ويقول لك الدكتورة في المساعدة مش مش كيلة مش لها اللي بتاع على ايه ترطبكة تقول خلاص قطعت على ده يعني وبعدين اول ماجي ايه مين ابليبس ده اورانج اسبوتس ايه ايه ايه ايه مش كنت تقولي ايه ايه ايه يعني خليكوا ايه ده ده ده اللي احنا مريحينه سنين يعني شويه يشتي شويه اوكي كانسر. يس يس اتفضل اه ما مش شرط اي عايز انهم ما انا مش في الكونسيدريشن عشان خاطر الجينز اللي بتدي اورنج هي جينز موجوده في النورمه عايز صح ولا <تصفيق> عشان كده بقول انا مابيش غنيش الاجابه ما تحفظهاش المهم المعنى مفهوم بالنسبه لك ولا لا <تصفيق> لو انت فاهم صح عبر باسلوبك اوكي okay؟ السؤال اللي بعده عشان نبدا عنده سبرايمر يوز زبرايمر يوز ان ليبلنج دي ان فروم ميسنجر ار ان اي بوليتي عشان نبدا دل... عنده نفسي اجاوب السؤال الايه السؤال رقم 2 الجزء اللي عملت فيه ليه لان المسنجر ار ان اي ماله في غول اي تي فانا عاوزه اعمل برايمر البرايمر الطبيعي هيبقى ايه اي هي المسنجر ار ان يبقى انا عن سبرايمر يوز اللي هو الكلوند دي ان اي الدي ان اي هيتكون من مين من ميسنجر ار ان ايه الميسنجر ار ان ايه عنده مين بولي اي عنده بولي ايه تي تمام يبقى لما جعلوا دي ايه لما اخد برايمر اخده مع عكس مين او كومبليمنت كومبليمنتايز دي المين للبولي ايه اللي هي تبقى مين البوليتي صح؟ يبقى هي نفس السؤال بس بصيغة مختلف وبالتالي تبقى نفس الإجاب تلاقي واحد حل السؤال اللي فوقه سلب اللي داعه <تصفيق> <تصفيق> والله العظيم فعلاً ده بيحسر واحد خلي سؤالي اتنين أبوس؟ يا مشنان لسه مستحقه مش لو عاصلوا ضربة أبوس تحت هل سايب؟ طب سايبوا ليه؟ إيه المنطق؟ لو هو خالص يقول يعني قد يقول سيزا أمسر انتو يعني ده المنطقي لكن يسيب الإجابة؟ مش معقول الحمد لله جات يعني السؤال اللي بعده using all concentrated salt solution in DNA extraction ها؟ عشان بيجمع البرتوليو دي <متحدث> <متحدث> بيسمع <بساكرة> <تصفيق> <متحدث> <لا متحدث> هاضي <هو الوحيد. صان متحدث> ايه؟ مش مساجر اخروه مبهود رتين قول لا اقل وقت اصنا باخر وحدة اصنا جديد عشان ايه؟ اتعرف يعني وعشان انه؟ اصلا انت لو بدلت تتجاوبي تتجاوبي تتجاوبي هتكف اتمخهم مش هتتحق يتجاوبي في اخر الامتهاء قولي طيب يعني زي منتنا بتقول ليه بس تعمل concentrated salt solution في DNA extraction فهي بتقول عشان عشان يعمل complete separation يعني عشان يعمل separation للDNA في السوبر نتر و وسيسلمنت <تصفيق> للبروتين في, في البريسب ال حد عنده مشكلة من ده حد عنده مشكلة في اجابة السؤال لا. اوكي اشكرك صح والله غلط سنجل بيت سنجل بيت في سؤال صح ولا غلط مكتوب مارك ترو اور ما ما يجي في الصح ويتفرج لان ساعات بتلاقيكي عامله صح وتتبذلك <تصفيق> تعملها غلط يعني تلاقي ناس بتقول كلام عكس بعض بقى, بقى ساعتها بعمل ما <تصفيق> بقاش عارفه اعمل والله بروح ماسكه القلم الازرق وشطب الاجابه ما طب أنا أعمل إيه؟ ما هو ما هو ده مش يحسبها صح يحسبها غرض ومش هقدر يحسبها صح واللي إنت معلنه بيقول عكس الكلام اللي إنت عامل عليه صح أوكي طرع جائب ما نشغلش بل ما جرب راشيما لايز إيه؟ الفوكس سنجل بيت والسؤال ده فيه ناس كتير غلطة فيه بس أقول لكم غلطة ليه سنجل بيت المايكرو أري كارس سيكورس سيكورسز But different beads carry different DNA sequences. Right or wrong? Right. The beginning is the only one. Right. Yes! What did she say? What did she say? What did she say? The title is wrong. Why did she say wrong? Why did she say wrong? She Well, يعني الناس اللي غلطت غلطت كده كتبت السؤال هو الاول السؤال غلط ولا صح؟ صح, صح. صح. اللي اتلخبط اتلخبط في ايه؟ هو متعود ان المدورة دي اسمها ثبوت لا اسمها بيد قالك لا بيد دي مش بتاعتنا بعد الشر علينا احنا مش عاوزين البيدات دول احنا عاوزين مين؟ ثبوت رح عاملها الغلط وقالك الكلام ده صح بس اشيل بيد وحط ثبوت تعمل انت بقى طبعا لو حد مش استاذ عشان كده انا ضد نماذج الاجابه يعني دايما بقول استاذ حد ثاني صحح مش استاذ الماده وفقا نموذج الاجابه بعتبرها غلط ليه لان الطالب المبدع او الطالب اللي بيفكر او الطالب اللي فاهم بس يعني من كتر ساعات الواحد بيخاف من الطالب اللي ذاكر قوي يعني ساعات قلق قوي ده يقعد يقول لك ازاي مش معقول السؤال جاي صح كده اكيد في ترت احنا ليه قليل يفوقوا ويدور ويغير ويروح موقع نفسه في مصيبة وبعدين يجي يقولك إزاي يا دكتورة السؤال رقم تلاتة مش فيه تريك قعد بص أنا على السؤال ولا فيه أي حاجة يعني تريكة من أنهي نوع استني بقى أنا أقولك بصي بقى مكتوب بيت طلعت إيه مصبوط يروح موقع نفسه في بعد كده أنا أعمل إيه؟ والله أنا جايبا الانتحان عدي جدا وسهل جدا ومباشر جدا وحلو جدا قولك أصليفنا مش متعودين على بطور يجيب انتحان يعني هو تجيبها زي الزفت تدق على الدكتور يجيبه دايركت احنا مش على كده طب انا اعمل ايه؟ من نمتحين دايركت بوكان يبقى الناس بقى اللي غلطت هدين هتعلمني ان كلمة سبوت تسوي كلمة ايه؟ ايه بي زى سيم التاني السيم سبوت الاسبوتية الوحدة اللي هي البداية الوحدة كاري سيم باينما الديفرمت تزقود كاري دفرمت وديفرمت تبقى دفرمت سين تبقى سين الوحدايا بتسين خلاص؟ اوكي سؤال اللي باعمل وي السؤال اللي كانت تقلت انت عوصل عليها وي اد ايزو بروبانون سوبر نيكتل ان دي ان ايه إستراجشن طبعا ملاحظيني ان دايمان بحطلك انتتين في المانهج عشان ما اتوش ده مفتاح الحل بقوله مليون مره اما بحط كان بيز ما حدش يسيب الجزء ده وتلاقيه عمال يلف حواليه اوكي قلنا بقى صح صح ولا غلط صح رايك مين اللي كان عايز يسال اتفضل ايوه نسمع بقى عشان انا في ناس اتلخبطت في السؤال ده عشان السوبرنتنت جميل الاساس حطينا الايزوبرانول انا الفايبر بتاعه ان ايه مع بعضها سيبوها بس سيبوها عشان هي هي هي ايوه انت بقى اعتراضك على ايه مش هو اللي عمل كونسنتريش. صح كده ما معناش كويس بصي بقى لقيت شوفوا سمعتنا مشكلتها دي فينتو اول مشكلتها في ايه اللي ملخبطها هي قالت انا حطيت الايزوبروبانول اللي انا فهمته منك وانت بتقولي ان الايزوبروبانول ده عمل ايه الدي ان ايه ده عباره عن شويه فايبرز خفيفه هو لمهم على بعض عمل لهم كتله زي نازل البنات كده صح وده الكلام اللي احنا قلناه فعلا انا معاكي صح وبعدين قالت خدنا الايبندولفا دي حطيناها في سنترفيوج وبعد ما حصل هو ايه وبعدين بعد كده شلنا السوبر نيتانت وخدنا البرسيتين يبقى احنا كده عملنا ايه ايزوليش هي بقى بتقول السؤال بيقول وي اد ايزوبروبانول تو ذا سوبر نيتانت ان دي ان اي اكستراكشن تو هي معترض على كلمه تو ايزوليت هي معترض على كلمه ايه ايزوليت هي مش عاوزه تعمل ايزول هي بيقول احنا كده ما عملناش إحنا لما حدنا الآيزو هل حصل إيزوليشن؟ والله حصل كونسانتريشن عمل كونسانتريشن فهي اعتبرت الإجابة إيه؟ غلط ولما جات تعليل عليها تقالف إيه؟ تو كونسانتريت مش الـ الـ الـ تو إيزوليت يعني الاثنين إجابة صحيحين تو إيزوليت كونسانتريت اديقني هنا معناها إيه؟ مش معناها تو جيت كلمة إيزوليت هنا مش معناها تو جيت لكن معناها أنين تشوفي معنى هتوثي يعني كلمة ايزوليشن هنا مش بمعنى انك تثبريت لكن بمعنى ان انتي تحصولي على دي اني ايه كونسونتريت فاذا انتي فيمتيها بالمعنى ده وصححتيها انا بعتبرها صحح وانا عملتلك صححة فان طبعا كان في ست سبح حالات عامل نفس الحكاية فالسؤال ده مفهوم كده وانا طبعا هتعلم ان انا وانا بحط السؤال ده لو جدته في الامتحان ما حطوش بالصياغة اللي ممكن تفهم على الجانبين يبقى اسهل لي انا لما اجي اعمل السياره احطوا كونسنتري خلاص ولا لا وده, وده الواحد بيستفيدوا يعني زي ما انت بتستفيد من اللي انا بعمله معاك انا بستفيد من اللي حضرتك برده ايه بتجوع عشان انا اما صيغ السؤال بتاعك صو بصيغه اكثر تحديدا اتفضل يعني عشان نعتبرها هي صح فعلا <تصفيق> ايوه هي صح هي صح هو الاصل انها صح بس انا انا هي دي لخبطت هي فاهمه زياد <سؤال> ما هو ده الفاهم الزياده اللي بيوديك ده فطرعه مش بقوله تبقى فاهم الزياده يعني وانا قصر بخطره ما منسد طب السؤال اللي بعد we should heat we should heat the ابن دوف containing messenger RNA reverse tronc secretase labeled on nucleotides and primers before applying on microarrays صح <أسؤال> ها صح ولا غرب طب ليه؟ نفسي ما دولة كل ما يكونوا الدين الحاجات دو كل هتكون الدين فممكن حاج يقوم يرفع ايده ويرد عليها بس عشان عارفنا نتخانق سوا تفضل اه تفضل يا سر. الاول صح والله غير انت هتتحكي عليها هي صح من وقت نصر إسراء هي صح ليه بقى يا إسراء؟ تمام يعني اذا انا قلت اللي في المايكرو ار اي انا المفروض هطلع بايه بسنجل ستاند ايه دي ان قلت بعد عمليه الريفرس ترانسكريبتيز المفروض هيتكون عندي عندي دي ناي. دي ناي. اللي هو السي دي ان ايه ده شابك في مين بالمع. في المسنجر ار طب وهو شابك في المسنجر ار ان ايه ينفع اخدهم واروح حطاهم على المايكرو ار عشان هما اتنين هنا كده هاتنين هايبريد يبقى مش هيمسكه طب يبقى المفروض اعمل ايه عشان الميشنجر ار ان اي يطير يبقى المفروض اسخن الايبندورفان يبقى الايبندورفايه بسخنها او بدفيها ليه عشان الميشنجر ار ان اي صا الص6 ابو قابل ان هو ايه يتكسر لكن الدي ان اي مور ايه مور ريزستنت ومور ستيبل في الهاش كونديشن يبقى اذا السؤال ده صح ولا غلط صح, صح. والسؤال ده ممكن يجي بدل الصح والغلط عل ودي الشطرة برضو ان انت السؤال اللي يجي لك تقول طب ده ممكن ايه ممكن بدل ممكن تجيبه الكمبليت انت المهم المعلومة انا بركز لك عن معلومات ايه المهم فانت انت بيساكر عارف ان الجزء ده فيه المعلومة دي لازم تبقى في دماغ اجيبها انا بقى اجمل اجيبها علم اجيبها صح وغلط المهم ان هي فين في الدماغ من الباسم فضل لا الدين ايه ما بيتكسرش بالتسخيل ما هو الوطر؟ الوطر بس تسخيل تسخيل يعني انا ما قلتش <تصفيق> ان خايتن بريتش لو قلت <تصفيق> هايتن بريتشار فيه لكن هيتن يعني مجرد بالدفن <تصفيق> البرايمر يعتبر بوسم الدين ايه مش بيبني عليه ده من غيره ما يبنيه فطبر يعتبر بوسم الدين ايه؟ السؤال اللي بعد <تصفيق> the impaired gene the impaired gene يعني ايه impaired البايز the يعني الفاسد اللي مش كويس the impaired gene in certain diseases could be specified using the microarray <تصفيق> <تصفيق> صح والله والله <تصفيق> أي جين بايز اقدر احدده او اتعرف عليه باستخدام المايكرو اراي صح ولا غلط يس غلط ليه <تصفيق> تمام طيب هل ده معناه ان ما تقدريش تحددي الامبيرد باستخدامو تقدري بس مش دقيق <تس> يبقى تاني ناخد بالنا برده دي السؤال لخبط ناس ناس قالت ايه السؤال غلط ليه قالوا فاكرين الجزء الاخير في المايكرو اري لما قلنا ان انا عندي فاكرين الاخر جزء في المايكرو لما انا قلت ان احنا عمليه الترانسكريبشن ممكن يحصل الدي ان ايه يتحول لميشنجر ار ان ايه والميشنجر ار ان ايه المفروض قلنا انا ممكن الدي ان ايه يتحول لميشنجر ار بروتيين. ورغم عن كده يتعامل معاه المايكرو أريه على انه قطى البروتين صح؟ تمام وقالنا دي مشكلة المايكرو أريه لكن هو بيقول سؤال مختلف هو بيقول ايه؟ بيقول الجينات اللي مش كويسة هل احد الوسائل اللي ممكن تساعدني ان انا اعمل ديتيكشن لها هو المايكرو أريه؟ صح والغلط صح. هو احنا لما جينا نعمل مايكرو الريف لو تفتكروا اول الفيديو مش قولنا عندنا راجل جاي شاكك ان دراعه في حاجة لونها ملونة برم فهو قال يا خبريس والإيه ده دراعي طلعب فيه بقعة سودة ايه بقعة دي ده بيقولوا اللي عندهم وحمات او شامات او الحاجات دي عندهم نوع من القابلية لتكوين اورام سرطانين فهو جاء الان المعمل وبيقول لنا لو سمحتوا حددولي هل الحاجة دي كانسر ولا لأ؟ صح؟ في الآخر احنا ادينا له جورجمينت ولا لأ؟ ادينا له حق يبقى اذا احنا قدرنا نوحكم ان فيه انبيرد شين ولا لأ؟ مظبوط؟ ولما جينا في الفيديو لما قلنا في الفيديو هو انا لو خدت هيلسي سيل وديسيس سيل وحاولت افرق بينهم بعين او تحت الميكروسكوب يقدر اقدر؟ قلنا لأ ليه؟ قلنا لان فيه شين هو اللي بيتغير بيقدي ان الثل تغير الريت بتاع البروريفرشن بتاعه مصبوص؟ فقلنا المايكرو قرية احنا بنخش عشان نشوف الجين ده يبقى اذا من اول سلايد في المايكرو قرية احنا داخلين نشوف مين؟ الامبيرد جين يبقى العبارة صحيحة ولا خطأ؟ صحيح بغض النظر عن الأكيوريسي بغض النظر عن ايه؟ عن الأكيوريسي آه هو أحد الوسائل المستخدم لكن هل في كل الحالات النتائج صحيحة؟ لا السؤال مختلف تمام خلاص؟ تمام يس. بصي السؤال بتاع قولني ده أصلاً سؤال عبور دايما يقول لك إيه إقري كده أحد يعني مفاتيح الحل للطلاب الذين لا يذكرون يقول لك أي سؤال تلاقيه في قولني يمران اي سؤال تلاقيه فيه جنرالي يبقى غلط اي سؤال تلاقيه في اكمل محطوط ك3 نقط يبقى هما 3 4 اذا مش عارف ايه عشان كده كل الاساتذه قالوا كلام زي ما حضرتك بتقري كده بالظبط وبداوا يتنبهوا لللعبه فما بيعينوش الحكايه دي خالص يعني مفيش حد هيقول لك اونلي ومفيش حد هيقول لي في جنرالي ومفيش حد هيقول لك موست كيسز ومحدش الكلام ده كله مش بيتحط في الاسئله والا يبقى السؤال من حاطته كده عارف مش مظبوط السؤال الاخير ذا سول وينت ذا سول وينت فور میسنجر آر ان اے ایکسٹراکشن يعني حته میسنجر بيعمل ايه بقى سعادته دي سنتجريت يعني ايه mm -hmm. يحلل تو دي سنتجريت نیوکلیئر بيكسر نیوکلیئر ممبرین احنا في میسنجر آر ان بنكسر نیوکلیئر ممبرین هو الميسنجر ان ايه قاعد في الـ في النيوكلياس اني <ميحتاج> احكي اكمل غلط <ميحن> انا نصحح ده نصحح لا نصحح قدامي حل من اتنين دي المغيره بتاعه دي اني مين بس عشان اعمل هغير برده الميسنجر ان ايه اتنين طيب ما الاسهل اعمل ايه تغير اللي أغير مره مره واحده اللي هي إيه؟ إيه اللي بيعمله السولفنت في حاله الميسنجر ار ان ايه صح يعني خلاصه القول دايما في لما تيجي تحل فكر في الطريقه الاسهل للاجابه اللي توفر عليك وقت خلاص لانك ممكن وانت بتكتب كتير تتلخبط يبقى انا قدامي اقول ان السولفنت دايما اقول زلايسيس في ال-DNA هو اللي بيعمل كذا كذا كذا وتبقى العبارة صحيحة بس في الحالة دي أنا غيرت حاجتين اللايسس بافرومين وال-DNA كستراجش يا إما خلي السولفنت وخلي الميسنجر RNA وغير بقى اللي بيعمله السولفنت السولفنت بقى بيعمل ايه؟ بيعمل اللايسس للسيل منبريل بيعمل حاجة تاني؟ بيعمل بيكسر بروتين بيفسر بروتين عن-DNA بيعمل مش عارف ايه؟ بيعمل تكسير نيوكلر منبريل تمام؟ حد عنده مشكلة في الأسئلة اللي حلناها النهاردة؟ حد عنده صعوبة فيها؟ اوكي ان شاء الله ان شاء الله هنزلكوا على الصيف على الجروب هنزلكوا أسئلة تانية هنعمل نفس الحكاية هنحلها في البيت وناخد المحاضرة الجاية محاضرة اللي بعدها هناخد يحتون هلبني منكم المحاضرة الجاية الإجابات المحاضرة اللي بعدها هنحلها سوا عشان برضو ايه؟ نتعود على الاجابات اللي نوقع فيها غلط ونقول على الله نقدر نصلح الوضع قبل ايه قبل الامتحان nah. حد محتاج حاجه okay. <سؤال> بعد 7 يعني بعد 7 مش فاكر ان انا فاكر ان هي كده لا انا كنت بحركت احنا انا مش كده انا اكسر بس رسال من بريد بس انا بس مش عايز عايز الدكتور انا ذكر التوفيق دلوقتي هو عنده ميعاد كمان بعد بس احنا عندنا دكتور مش عايز انا بغلط ومش بقول انت عشان نفسي التسجيل